لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه، فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره؟ فقال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.